يرسل للسماء عليكم مدررا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جَنَّاتٍ ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقرا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 أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا